في سبيل الله نمضي مطاعون عن حما أرض وعرض أجدون في سبيل الله نمضي مطاعون عن حما أرض وعرض أشدنا أباد الناس لنا لنا العلاق والموت للمستعمير يا أرض نصري ابنك فبشري لنا لنا العلاق والموت للمستعمير <تصفيق> <تصفيق> على انقمال القدس لا مساومة ويعول الجداد والمطاومة على انقمال القدس لا مساومة نقاوا من هالتربه متقالم بدم نصور بالاحداق اقصاها الهشم من هالتربه متقالم بدم نصور بالاحداق اقصاها الهشم اجدادنا عتوا تطول الناسفه وجراحنا الله اكبر هادفنا اجدادنا عتوا جبناك فبشرين لنا لنا العلاق والموت للمستعمرين يا عرض نصفرين جبناك فبشرين لنا لنا العلاق والموت للمستعمرين جائدون في جراحنا على تزاحم الآلام في درب العلا، وسادنا نفوا بها نفوا على تزاحم الآلام في درب العلا، أجسادنا عبوات طهر الناسفة، وجرحنا الله أكبر هاتفا، أجسادنا عبوات طهر الناسفة، وجرحنا الله أكبر طال <سؤال> ناسرير Jednak kitab shirik la la la la al-awraq wal-mawdu lil-musta'mir الله tal ناسرير Jednak kitab shirik la la la la al-awraq wal أقوات مهرم لا سفا الله أكبر هاتفا أجسادنا أقوات مهرم لا سفا الله أكبر هاتفا يا أرض نصفري جبناك فبشري لدى لنا الأولى والموت للمستعمر يا أرض نصفري جبناك فبشري لا لا